الو سلام عليكم ألو. السلام عليكم وعليكم ورحمه الفي... الله وبركاته اتفضلي. وعليكم السلام واطى التلفزيون يا بنتي وكلميني من التليفون الحمد لله الو ازيك يا الحمد لله بارك الله فيك والله وفيكي بارك ربنا يجزيك عامله كل خير يا رب واياكي طبعا عمره ولا اتكلم علاقاتي بس عشان انا فرحانه انا بكلم صديقتي كلها ربنا يبارك فيك ويرضى عنك علي. الله يرضى عليك ويغفر لنا ولك يا رب جزاكم الله خير الجزاء نكمل يا اخوان ولا بارك الله فيكم كذلك من مبشرات النصر والتمكين وعلو شأن هذه الأمة في السنه قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيصلطون عليهم فيختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر فينطق الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي قد اختبأ خلفي فتعالى واقتل إلا الغرقدة فإنها من شجر يهود اللهم حرر أرض فلسطين ذهب فضيلة المفتي الشيخ علي جمعة لزيارة الكتس قال بصفة شخصية ولم أعلم أحد لا شيخ الأزهر يعرف ولا مجمع البحوث يعرفون حتى مستشار المفتي خرج اليوم على قناة الناس وقال وأنا أيضا لم أكن أعرف وقال فضيلته خرجت بصفة شخصية وهذا خطأ أنت أيها المفتي رمز وإن اختلفنا معك في عشرات المسائل وإن كان لنا على سبيل عشرات الفتاوى التي تفتي بها مآخذ لكن أنت رمز لمصر فكيف تذهب بصفة شخصية تذهب بصفة شخصية عندما تقال لما تطلع على المعاش لما يأكش لك منصب رسمي رفيع كده انت حر بقى فهذه سقطة رهيبة لماذا تصادم مشاعر الناس أنكر عليك شيخ الأزهر وأنكر عليك مجمع البحوث وانكر عليك القاصي والداني من علماء الأمة في الداخل وفي الخارج راح لي قال, قال بعضهم هو ذهب لكسر حصار إسرائيل لكذا لكذا لكذا أي ربح ربحته إسرائيل طبلت لزيارتك يا فضيلة المفتي وقالت هذا تطبيع ديني مع إسرائيل والأمر كده يعني يثير الريبة الجفري روح الأول والجفري صوفي قح ثم يذهب الشيخ علي جمعة وهو صوفي قح من بعده ويذهب من قبلهما بعض الأقباط الأمر فيه ريبة وأنا لا أتصور أنه ذهب من غير استئذان القائمين على أمر هذا الوطن الآن لا لم يعملهاش من نفسه لا يا فضيلة الشيخ أفيكون موقف الأنبى شنودة أنبل من موقفك وأعظم من حركتك الأنبى شنودة حرم على الأقباط الذهاب إلى هناك ومن علماء الإسلام من حرم علينا أن نذهب إلى القدس ما دامت محتلة تحت يد اليهود لأن هذا تطبيع هذا يقول زيارة هذه تقول للناس ارضوا بالأمر الواقع إن حام المقدسات في القدس إسرائيل قال لك رحت بدعوة من الأردن من غير تأشيرة من إسرائيل يعني, يعني المجتمع عاقل يعني يعني سعدتك عديت من حدود الأردن خط خطوة لقيت القدس قدامك يعني بعد حدود الأردن بخطوة تخش الأقصى على طول ولا مريت على أكثر من مكان وأخذت أكثر من إذن وسمح و... أنت كنت في حماية المخابرات اليهودية و... وفي حماية رجال إسرائيل أمر عجب أنكر عليك الكل بل طالب بعض العلماء زي المفتي السابق نصر فرد واصل وله موقف محترمة بعزلك وأنا أنادي مع من نادى من علماء الأزهر بعزلك هم تجددوا لساعتك سنة أنت تعبت استريح بقى وروح بعد كده أمريكا روح فرنسا روح بغيه روح لندن احنا عارفين ساعتك لك محاضرات ثابتة مع الروتاري على طول إحنا عارفين إحنا عارفين مسلك حضرتك كفاية بقى إنت تعبت كفاية أرجوك اعتزل بارك الله فيك وغفر الله لنا ولك كذا من مبشرات النصر والتمكين لأمة الإسلام قول النبي صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالسناء والدين والرفعة والتمكين في الأرض النبي يقول لنا يا مسلمين أوعو تنكسروا أوعة انكسر أمتك ممكنة دينك غالب ربنا هيكرمك ويرفع قدرك دنيا وأخرا بشر هذه الأمة بالسناء والدين والرفعة والتمكين في الأرض شوفوا العبارة الأخيرة دي من كلام النبي تخوف قال فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب احنا عملنا أحزاب إسلامية ليه؟ لنصرة الدين احنا انتخبنا الناس اللي بيرفعوا راية الإسلام ليه؟ لنصرة الدين عايزين نشوف منكم نصرة عايزين كل من ينسب للطيار الإسلامي ويعمل بالسياسة وبقى الآن في موضع يستطيع فيه أن يفعل ويؤثر عايزين نشوف منكم نصرة عايزين بعض الأحباب في بعض الأحزاب لما انضم بعض أتباعهم لنصرة مرشح معين قالوا سنحقق معهم ليه يا عم قال خرج عن الالتزام الحزبي ده عبارة دي ده قوي الجماعة بتعرفين بيقولوها الالتزام الحزبي ايه الالتزام الحزبي دي هنعفل الالتزام بك قال الله قال الرسول رئيس الحزب قال لي حاجة أنا شايفها غلط رئيس الجماعة قال لي حاجة أنا شايفها تخالف الشرع هل له علي طاعب ده له أبوية إيه الالتزام الحزبي آه لا أخرج عن الالتزام الحزبي لو لم يكن فيه شيء مخالف أخرج عنه لو اجتهد في مسألة وقال بها وأنا وجدت الصواب في خلاف رأيه إيه المشكلة يعني كذلك من المبشرات بالنصرى والتمكين من التاريخ تاريخنا كله شوف النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر جيش كام 314 والكفار كام ألف والنبي يدعو يا رب انتهلك هذه العصابة لن تعبد بعدها في الأرض أبدا قلة عدد وقلة عدد ربنا يقول للصحابة ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون أجددنا الصحابة كانوا في بدر أذلة كلت عدد كلت عدد ومع ذلك نصرهم الله عز وجل مع أن المشركين يتفوقون في العدة والعتاد جيش المسلمين في غزوة بدر ما كانش في غير حصانين بس كان التلاتة يتعاقبون على جمل واحد النبي محمد كان بيتعاقب على جمل واحد في السير مع علي ومرفض كل واحد يركب مرحلة والتنين يمشو كذا في غزوة الأحزاب عشر تلف كافر حاصروا المدينة اليهود غضروا نقد العهد المنافقون يلعبون على الحبال وأصبح المسلمون بين المطرقة والسندان المشركون من الخارج واليهود والمنافقون من الداخل واشتد الحصار وعظم الخطب وكبرت المصيبة وبلغت القلوب الحناجرة وأصبح دعاء المسلمين اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا شفتوا الشدة ومع ذلك نصر الله المسلمين بنسمة ريح وبرجل واحد أكرمه الله بعقل رشيد نعيم بن مسعود قال كلاما وقع الفريء في بعض وهبت الريح كفأت القدور خلعت أوتاد الخيام ولا الكفار الضبر ربنا كبير يا أخواننا الأمة دي ممكنة اقرأوا التاريخ البشريات في التاريخ اقرأوا حروب الردة استدت الجزيرة كلها إلا مكة والمدينة والطائف وقام الذين ادعوا النبوة